بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثامن عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب أي خلق منه أباك آدم وإنما جعله كافرا لشكه في البعث سواك رجلا كما تقول سواك إنسانا ويحتمل أن يقصد الرجولية على وجه تعديد النعمة في أن لم يكن أنثى لكن هو الله ربي قرأ الجمهور بإثبات الألف في الوقف وحذفها في الوصل والأصل على هذا لكن أنا ثم ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلها وحذفت ثم أضغمت النون في النون وقرأ ابن عامر بإثبات الألف في الوصل والوقف ويتوجه ذلك بأن تكون لحقتها نون الجماعة التي في خرجنا وضربنا ثم أضغمت النون في النون ولولا إذ دخلت جنتك الآية وصية من المؤمن للكافر ولولا تحضير فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك يحتمل أن يريد في الدنيا أو الآخرة حسبانا أي أمرا مهلكا كالحر والبرد ونحو ذلك صعيدا زلق الصعيد وجه الأرض والزلق الذي لا يثبت فيه قدم يعني أنه تذهب أشجاره ونباته وغورا أي غائرا ذاهبا وهو مصدر وصف به وأحيط بثمره عبارة عن هلاكها يقلب كفيه عبارة عن تلهفه وتأسفه وندمه وهي خاوية على عروشها يريد أن السقف وقعت وهي العروش ثم تهدمت الحيطان عليها والحيطان على العروش وقيل إن كرومها المعروشة سقطت على عروشها ثم سقطت الكروم عليها ويقول يا ليتني لم اشرك قال ذلك على وجه التمني لما هلك بستانه أو على وجه التوبة من الشرك هناك ظرف يحتمل أن يكون العامل فيه منتصرا أو يكون في موضع خبر الولاية لله بكسر الواو بمعنى الرياسه والملك وبفتحها من الموالات والمودة وخير عقبى أي عاقبة فاختلط به الباء سببية والمعنى صار به النبات مختلطا أي ملتفا بعضه ببعض من شدة تكاثفه فأصبح هشيما أي متفتتا وأصبح هنا بمعنى صار تدروه الرياح أي تفرقه ومعنى المثل تشبيه الدنيا في سرعة فنائها بالزرع في فنائه بعد خضرته المال والبنون الآية هذا من الجمع بين الشيئين في خبر واحد وذلك من أدوات البيان زين زينتا بالتثنية لأنه خبر عن اثنين وأما قراءة الجمهور فأفردت فيه الزينة لأنها مصدر والباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا قول الجمهور وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل الصلوات الخمس وقيل الأعمال الصالحات على الإطلاق نسير الجبال أي نحملها ومنه قوله وهي تمر مر السحاب وبعد ذلك تصير هباء وترى الأرض بارزة أي ظاهرة لزوال الجبال عنها وحشرناهم قال الزمخشري إنما جاء حشرناهم بنفظ الماضي بعد قوله نسير للدلالة على أن حشرهم قبل تسيير الجبال ليعاينوا تلك الأهوال فلم نغادر أي لم نترك صفا أي صفوفا فهو إفراد تنزل منزلة الجمع وقد جاء في الحديث إن أهل الجنة مئة وعشرون صفة أنتم منهم ثمانون صفة لقد جئتمونا يقال هذا للكفار على وجه التوبيخ كما خلقناكم أي خفاة عرات غرلا ووضع الكتاب يعني صحائف الأعمال فالكتاب اسم جنس كان من الجن كلام مستأنف جرى مجرى التعليل لإباية إبليس عن السجود وظاهر هذا الموضع يقتضي أن إبليس لم يكن من الملائكة وأن استثناءه منهم استثناء منقطع فإن الجن صنف غير الملائكة وقد يجيب عن ذلك من قال إنه كان من الملائكة بأن كان هنا بمعنى صار أي خرج من صنف الملائكة إلى صنف الجن أو بأن الملائكة كان منهم قوم يقال لهم الجن وهم الذين خلقوا من نار ففشق عن أمر ربه أي خرج عما أمر به والفسق في اللغة الخروج أفتتخذونه وذريته أولياء هذا توبيخ ووعب وذرية إبليس هم الشياطين واتخاذهم أولياء بطاعتهم في عصيان الله والكفر به ما أشهدتهم الضمير للشياطين على وجه التحقير بهم أو للكفار أو لجميع الخلق فيكون فيه رد على المنجمين وأهل الطبائع وسائر الطوائف المتخرصة وما كنتم اتخذ المضلين عضدا أي معينا ومعنى المضلين الذين يضلون العباد وذلك يقوي أن المراد الشياطين ويوم يقول نادوا شركائي يقول هذا للكفار على وجه التوبيخ لهم وأضاف تعالى الشركاء إلى نفسه على زعمهم وقد بين هذا بقوله الذين زعمتم موبقا أي مهلكا وهو اسم موضع أو مصدر من وبق الرجل اذا هلك وقد قيل إنه واد من أودية جهنم والضمير في بينهم للمشركين وشركائهم فظنوا أنهم مواقعوها الظن هنا بمعنى اليقين مصرفا أي معدلا ينصرفون إليه جدلا أي مخاصمة ومدافعة بالقول ويقتضي سياق الكلام ذم الجدل وسببها فيما قيل مجادلة النظر بن الحارث على أن الإنسان هنا يراد به الجنس وما منع الناس أن يؤمنوا الآية معناها أن المانع للناس من الإيمان والاستغفار هو القضاء عليهم بأن تأتيهم سنة الأمم المتقدمة وهي الإهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب يعني عذاب الآخرة ومعنى قبل معينة وقرئ بضمتين وهو جمع قبيل أي أنواع من العذاب ليدحضوا أي ليبطلوا وما انذروا هزوا يعني العذاب وما موصولة والضمير محذوف تقديره انذروه أو مصطرية إنا جعلنا على قلوبهم أكنة هذه عقوبة على الإعراض المحكية عنهم أو تعليل لهم والأكنة جمع كنان وهو الغطاء والوقو الصمم وهما على وجه الاستعارة في قلة فهمهم للقرآن وعدم استجابتهم للإيمان فلن يهتدوا إذا أبدا يريد به من قضى الله أنه لا يؤمن لو يآخذهم الضمير لكفار قريش أو لسائر الناس لقوله ولو يآخذ الله الناس والجملة خبر مبتدأ والغفور الرحمة الصفتان اعترضتا بين المبتدأ والخبر توطئة لما ذكر بعد من ترك المؤاخذة ويحتمل أن يكون الغفور هو الخبر ويأخذهم بيان لمغفرته ورحمته والأول أظهر بل لهم موعد قيل هو الموت وقيل عذاب الآخرة وقيل يوم بدر موئلا أي ملجا يقال وإلى للرجل إذا لجأه وتلك القرى يعني عادا وسمود وغيرهم من المتقدمين والمراد هنا أهل القرى ولذلك قال أهلكناهم وفي ضمن هذا الإخبار تهديد لكفار قريش وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وقت معلوما والمهلك هنا والمهلك هنا بضم الميم وفتح اللام اسم مصدر من أهلك فالمصدر على هذا مضاف للمفعول لأن الفعل متعد وقلئ بفتح الميم من هلك فالمصدر على هذا مضاف للفاعل وإذ قال موسى لفتاه هذا بتداء قصة موسى مع الخضر وهو موسى بن عمران نبي الله وقال قوم هو موسى آخر وذلك باطل رده بن عباس وغيره ويدل الحديث على بطلانه وفتاه هو يوشع بن نون وهو ابن أخت موسى وهو من ذرية يوسف عليه السلام والفتا هنا بمعنى الخديم وسبب القصة في مارويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام خطب يوما في بني إسرائيل فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك فقال لا فأوحى الله إليه أن بل عبدنا الخضر أعلم منك فقال يا رب دلني على السبيل إلى لقائه فأوحى الله إليه أن يحمل حوتا في مكتل ويسير بطول سيف البحر حتى يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإن الخضر هناك ففعل موسى ذلك حتى لقيا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين قال موسى هذا الكلام وهو سائر لا أبرح أسير حتى أبلغ مجمع البحرين فخذف خبر لا أبرح اختصارا لدلالة المعنى عليه ومعنى لا أبرح هنا لا أزال لأن حقيقة لا أبرح تقتضي الإقامة في الموضع وكان موسى حين قالها على سفر لا يريد إقامة ومجمع البحرين عند طنجة حيث يجتمع البحر والمحيط والبحر الخارج منه وهو بحر الأندلس وقيل هو مجمع بحر فارس وبحر الروم في المشرق أو أنضي حقبة أي زمانا طويلة والحقب بضم القاف وإسكانها ثمانون سنة وقيل زمان غير محدود وقيل هي جمع حقبة وهي السنة فلما بلغ مجمع بينهما الضمير في بلغا لموسى وفتاة والضمير في بينهما للبحرين نسي حوتهما نسب النسيان إليهما وإنما كان النسيان من الفتى وحده كما تقول فعل بل فلان كذا إذا فعله واحد منهم وقيل نسي الفتى أن يقدمه ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء فاتخذ سبيله في البحر سربا فاعل اتخذ الحوت والمعنى أنه سار في البحر فقيل إن الحوت كان ميتا مملوحا ثم صار حيا بإذن الله ووقع في الماء فسار فيه وقال ابن عباس إنما حي الحوت لأنه مسه ماء عين يقال لها عين الحياة ما مست قط شيئا إلا حيا وفي الحديث إن الله أمسك جرية الماء عن الحوت فصار مثل السراب وهو المسلك في جوف الأرض وذلك معجزة لموسى عليه السلام وقيل اتخذ الحوت سبيله في البحر سرابا حتى وصل إلى البحر فعام على العادة ويرد هذا ما ورد في الحديث فلما جاوز, أي جاوز الموضع الذي وصف له وهو الصخرة التي نام عندها فسار الحوت في البحر بينما كان موسى نائما وكان ذهاب الحوت أمارة لقائه للخضر فلما استيقظ موسى أصابه الجوع فقال لفتاه آتنا غداءنا نصب أي تعب قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة قال الزمخشري أرأيت هنا بمعنى أخبرني ثم قال فإن قلت ما وجه التئام هذا الكلام فإن كل واحد من أرأيت إذ أوينا وفإني نسيت الحوت لا متعلق له فالجواب أنه لما طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه فدهش فقلق يسأل موسى عن سبب ذلك فكأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف بعض الكلام نسيت الحوت أي نسيت أن أذكر لك ما رأيت من ذهابه في البحر وتقديره نسيت ذكر الحوت أن أذكر بدل من في أنسانه وهو بدل اجتمال واتخذ سبيله في البحر عجبا يحتمل أن يكون هذا من كلام يوشع أي اتخذ الفوت سبيله في البحر عجبا للناس أو اتخذ موسى سبيل الفوت عجبا أي تعجب هو منه وإعراض مفعول ثاني لاتخذ مثل سربا وقيل إن الكلام تم عند قوله في البحر ثم بتدأ التعجب فقال عجب وذلك بعيد قال ذلك ما كنا نبغ أي فقد الحوته وما كنا نطلب لأنه أمارة على وجدان الرجل فارتدى على آثارهما قصصا أي رجع في طريقهما يقصان اثرهما الأول لئلا يخرج عن الطريق فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة يعني النبوه على قول من قال إن الخضر نبي وقيل إنه ليس بنبي ولكنه ولي وتظهر نبوته من هذه القصة أنه فعل أشياء لا يعلمها إلا بوحي واختلف أيضا هل مات أو هو حي إلى الآن ويذكر كثير من الصلحاء أنهم يرونه ويكلمهم وعلمناهم من علما في الحديث أن موسى وجد الخضر مسجما بثوبه فقال له السلام عليك رفع رأسه وقال وأنا بأرضك السلام قال له من أنت قال له من أنت؟ قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال أولم يقل لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا قال بلى ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك قال إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه انا قال له موسى هل أتبعك الآية مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع وكذلك ينبغي أن يكون الإنسان مع من يريد أن يتعلم منه رشد قلئ بضم الراء وإسكان الشين وبفتحها والمعنى واحد وانتصب على أنه مفعول ثان بتعلمني أو حال من الضمير في أتبعك فانطلق الضمير لموسى والخضر وفي الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحمل فيها بغير نوال أي بغير اجره خرقها رؤيا أن الخضر أزال لوحين من الواحها شيئا اي عظيمة وقيل منكرة فانطلق يعني بعد نزولهما من السفينة فمر بغلمان يلعبون وفيهم غلام وضيء الصورة فقتلع الخضر رأسه وقيل ذبحه وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح وروي أن اسم الغلام جيسور بالجيم وقيل بالحاء المهملة قال الزمخشري إن قلت لما قال خرقها بغير فاء وقال فقتله بالفاء والجواب أن خرقها جواب الشرط وقتله من جملة الشرط معطوف عليه والخبر قال أقتلت نفسا فإن قيل لم خورف بينهما فالجواب أن خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام نفسا زكية قيل إنه كان لم يبلغ فمعنى ذكية ليس له ذنب وقيل إنه كان بالغا ولكنه لم ير له الخضر ذنبا بغير نفس يقتضي أنه لو كان قد قتل نفسا لم يكن بقتله بأس على وجه القصاص وهذا يدل على أن الغلام كان بالغا فإن غير البالغ لا يقتل وإن قتل نفسا شيئا نكرا أي منكرا وهو أبلغ من قوله إمرى ويجوز ضم الكاف وإسكانها قال ألم أقل لك بزيادة لك فيه من الزجر والإغلاض ما ليس في قوله أو أولا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بعدها الضمير للقصة وإن لم يتقدم لها ذكر ولكن سياق الكلام يدل عليها قد بلغت من لدني عذرا أي قد أعذرت إلي فأنت معذور عندي وفي الحديث كانت الأولى من موسى نسيانة أتيا أهل قرية قيل هي انطاقية وقيل برقى، وقال ابو هريرة وغيره هي بالاندلس ويذكر انها الجزيرة الخضراء وذلك على قولي ان مجمع البحرين عند طنجة وسبتة استطع ما اهلها اي طلب منهم طعاما جدارا يريد ان ينقض ان يسقط واسناده الارادة الى الجدار مجاز ومثل ذلك كثير في كلام العرب وحقيقته أنه قارب ان ينقض ووزن ينقض ينفعل وقيل يفعل بالتشديد كيحمر فأقامه قيل إنه هدمه ثم بناه وقيل مسحه بيده وأقامه فقام لو شئت لاتخذت عليه اجرا أي قال موسى للخضر لو شئت لتخذت عليه أجرا أي طعاما نأكله قال هذا فراق بيني وبينك إنما قال له هذا لأجل شرطه في قوله إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني على أن قوله لو شئت لاتخذت عليه أجرة ليس بسؤال ولكن في ضمنه أمر بأخذ الأجرة عليه لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام والبين هنا ليس بظرف وإنما معناه الوصلة والقرب وقال الزبخشري الأصل هذا فراق بيني وبينك بت... هذا فراق بيني وبينك بتنوين فراق ونصب بيني على الظرفية ثم أضيف المصدر إلى الظرف والإشارة بقوله هذا إلى السؤال الثالث الذي أوجب الفراق أما السفينة فكانت لمساكينة قيل إنهم تجار ولكنه قال فيهم مساكين على وجه الإشفاق عليهم لأنهم كانوا يغصبون سفينتهم أو لكونهم في لجج البحر وقيل كانوا إخوة عشرة منهم خمسة عالمون بالسفينة وخمسة عاهات لا قدرة لهم وقرأ مساكين بتشديد السين أي يمسكون السفينة وكان وراءهم قيل معناه قدامهم وقرأ ابن عباس أمامهم وقال ابن عطية إن وراءهم على بابه ولكن روعي به الزمان فالوراء هو المستقبل والأمام هو الماضي كل سفينة غصبة عموما معناه الخصوص في الجياد والصحاح من السفن ولذلك قرأ ابن مسعود يأخذ كل سفينة صالحة وقيل إن اسم هذا الملك هدد ابن بدد وهذا يفتقر إلى نقل صحيح وفي الكلام تقديم وتخير لأن قوله فأردت أن أعيبها مؤخر في المعنى عن ذكر غصبها لأن خوف الغصب سبب في أنه عابها وإنما قدم للعناية به وأما الغلام روي أنه كان كافرا وروي أنه كان يفسد في الأرض فخشينا أن يرهقهما المتكلم بذلك الخضر وقيل إنه من كلام الله وتاويله على هذا فكرهنا وقال قال ابن عطية إنه من نحو ما وقع في القرآن من عسى ولعل وإنما هو في حق المخاطبين ومعنى يرهقهما طغيانا وكفرا نلفوهما ذلك والمعنى أن يحملهما حبه على اتباعه أو يضر بهما لمخالطته مع مخالفته لهما خيرا منه أي غلاما آخر خيرا من الغلام المذكور المقتول زكاة أي طهارة وفضيلة في دينه وأقرب رحمة أي رحمة وشفقة فقيل, فقيل المعنى أن يرحمهما وقيل يرحمانه لغلامين يتيمين اليتيم من فقد أبويه قبل البلوغ وروي أن اسم الغلامين أصرم وصرين واسم أبيهما كاشح وهذا يحتاج إلى صحة نقل كنز لهما قيل مال عظيم وقيل كان علما في صحف مدفونة والأول أظهر وكان أبوهما فالحا قيل إنه الأب السابع وظاهر اللفظ أنه الأقرب فأراد ربك أسند الإرادة هنا إلى الله لانها في أمر مغيب مغيب مستأنف لا يعلم ما يكون منه إلا الله وأسند الخضر إلى نفسه في قوله فأردت أن أعيبها لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لا يسندها إلى الله وذلك كقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين فأسند المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تأدبا واختلف في قوله فأردنا أن يبدلهما هل هو مسند إلى ضمير الخضر أو إلى الله وما فعلته عن أمري هذا دليل على نبوة الخضر لأن المعنى أنه فعل بأمر الله أو بوحي ويسألونك عن ذي القرنين السائرون اليهود أو قريش بإشارة اليهود وذي القرنين هو الإسكندر الملك وهو يوناني وقيل رومي وكان رجلا صالحا وقيل كان نبيا وقيل كان ملكا بفتح اللام والصحيح أنه ملك بكسر اللام واختلف لما سمي ذا القرنين فقيل كان له ضفيرتان من شعر هما قرناه فسمي بذلك وقيل لأنه بلغ المشرق والمغرب وكأنه حاز قرني الدنيا انا مكننا له في الأرض التمكن له أنه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلهم آتيناه من كل شيء سببا أي علما وفهما يتوصل به إلى معرفة الأشياء والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو غير ذلك فأتبع سببا أي طريقا يوصله وجدها تغرب في عين الحمئة قرئ بالهمز على وزن فاعلة أي ذات حمأة وقرئ بالياء على وزن فاعلة وقد اختلف في ذلك معاوية وابن عباس فقال ابن عباس حمئة وقال معاوية حامية فبعث إلى كعب الأحبار ليخبرهما بالأمر فقال أما العربية فأنتما أعلم بها مني ولكني أجد في التوراة أنها تغرب في ماء وطين فوافق ذلك قراءة ابن عباس ومعنى حامية حارة ويحتمل أن يكون بمعنى حمية ولكن, ولكن سهلت همزته ويتفق معنى القراءتين وقد قيل يمكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون جامعة للموضعين ويجتمع معنى القراءتين قلنا يا ذا القرنين استدل بهذا من قال إن ذا القرنين نبي لأن هذا القول وحي ويحتمل أن يكون بإلهام فلا يكون فيه دليل على نبوته إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن كانوا كفارا فخيره الله بين أي عذبهم بالقتل أو يدعوهم إلى الإسلام فيحسن إليهم وقيل الحسن هنا هو الأسر وجعله حسنا بالنظر إلى القتل قال أما من ظلم فسوف نعذبه اختار أن يدعوهم إلى الإسلام فمن تمادى على الكفر قتله ومن أسلم أحسن إليه والظلم هنا الكفر والعذاب القتل وأراد بقوله عذاب نكرا عذاب الآخرة فله جزاء الحسن المراد بالحسن الجنة أو الأعمال الصالحة وسنقول له من أمرنا لا وعدهم بأن يجسر عليهم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة هؤلاء القوم هم الزنج وهم أهل الهند ومن وراءهم ومعنى لم نجعل الآية أنهم ليس لهم بنيان إذ لا تحمل أرضهم البناء وإنما يدخلون من حر الشمس في أسراب تحت الأرض وقال ابن عطية الظاهر أنها عبارة عن قرب الشمس منهم وقيل الستر اللباس فكانوا على هذا لا يلبسون الثياب كذلك أي أمر أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفناه تعظيما لأمره وقيل إن كذلك راجع لما قبله أي لم نجعل لهم سترة كما جعلنا لكم من المباني والثياب وقيل المعنى وجد عندها قوما كذلك أي مثل القوم الذين وجدوا عند مغرب الشمس و... وفعل معهم مثل فعله بين السدين أي الجبلين وهما جبلان في طرف الأرض وقرئ بالفتح والضم وهما بمعنى واحد وقيل ما كان من خلقة الله فهو مضموم وما كان من فعل الناس فهو مفتوح وجد من دونهما قوما قيلهم الترك لا يكادون يفقهون قولا عبارة عن بعد لسانهم عن ألسنة الناس فهم لا يفقهون القول إلا بالإشارة أو نحوها يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويهم منهم مفرط الطول ومفرط القصر مفسدون في الأرض لفسادهم بالقتل والظلم وسائر وجوه الشر وقيل كانوا يأكلون بني آدم فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هذا استفهام في, ضمن في ضمنه عرض ورغبة والخرج الجباية ويقال فيه خراج وقد قرئ بهما فعرضوا عليه أن يجمعوا له أموالا ليقيم بها السد قال ما مكنني فيه ربي خير أي ما بسط الله لي من الملك خير من خرجكم فلا حاجة لي به ولكن أعينوني بقوة الأبدان وعمل الأيدي ردما أي حاجزا حصيبا والردم أعظم من السد ساوا بين الصدفين أي بين الجبلين قال انفخوا يريد نفخ الكير أي أوقد النار على الحديد قطر أي نحاس مذابة وقيل هو الرصاص ورؤية أنه حفر الأساس حتى بلغ الماء ثم جعل البنيان من زبر الحديد حتى ملأ به ما بين الجبلين ثم أفرغ عليه النحاس المذاب فما أن يظهروه أصل اصطاعوا استطاعوا حذف التاء تخفيفا والضمير في يظهروه للسد ومعنى يظهروه يعلوه ويصعد على ظهره فالمعنى أن يأجوج ومأجوج لا يقدرون أن يصعدوا على السد لارتفاعه ولا ينقضوه لقوته قال هذا رحمة من ربي القائل ذو القرنين وأشار إلى الردم فإذا جاء وعد ربي عن القيامة جعله دكا أي مبسوطا مسوى بالأرض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الضمير في تركنا لله عز وجل ويومئذ يحتمل أن يريد به يوم القيامة لأنه قد تقدم ذكره فالضمير في قوله بعضهم على هذا لجميع الناس أو يريد بقوله يومئذ يوم كمال السد والضمير في قوله بعضهم على هذا ليأجوج ومأجوج والأول أرجح لقوله بعد ذلك ونفخ في الصور فيتصل الكلام ويموج عبارة عن اختلاطهم واضطرابهم ونفخ في الصور الصور هو القرن الذي ينفخ فيه يوم القيامة حسب ما جاء في الحديث ينفخ فيه إسرافيل نفختين تحداهما للصعق والأخرى للقيام من القبور وعرضنا جهنم أي أظهرناها كانت أعينهم في غطاء عبارة عن عما بصائرهم وقلوبهم وكذلك لا يستطيعون سمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء يعني أنهم لا يكونون لهم أولياء كما حقي عنهم أنهم يقولون أنت ولينا من دونهم والعباد هنا من عبد مع الله ممن لا يريد ذلك كالملائكة وعيسى بن مريم أعتدنا أن نزلا ما يسر للضيف والقادم عند نزوله والمعنى أن جهنم لهم بدل النزل كما أن الجنة نزل في قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا ويحتمل أن يكون النزل موضع النزول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الآية في كفار العرب كقوله كفروا بآيات ربهم ولقائه وقيلة الرهبان لأنهم يتعبدون ويظنون أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم وفي قوله يحسبون أنهم يحسنون تجنيس وهو الذي يسمى تجنيس التصحيف فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي ليس لهم حسنة توزا لأن أعمالهم قد حبطت جنات الفردوس هي أعلى الجنة حسب ما ورد في الحديث ولفظ الفردوس أعجمي معرض حولا أي تحولا وانتقالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية إخبار عن اتساع علم الله تعالى والكلمات هي المعاني القائمة بالنفس وهي المعلومات فمعنى الآية لو كتب علم الله بنداد البحر لنفذ البحر ولم ينفد علم الله وكذلك لو جيء ببحر آخر مثله وذلك لأن البحر متناهٍ وعلم الله غير متناهٍ. بمثله مدد أي زيادة والمدد هو ما يمد به الشيء أي يكثر فمن كان يرجو لقاء ربه إن كان الرجاء هنا على بابه فالمعنى يرجو حسن لقاء ربه وأن يلقاه لقاء رضا وقبول وإن كان الرجاء بمعنى الخوف فالمعنى يخاف سوء لقاء ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يحتمل أن يريد الشرك بالله وهو عبادة غيره فيكون راجعا إلى قوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أو يريد الرياء لأنه الشرق الأصغر واللف يحتمل الوجهين ولا يبعد أن يحمل على العموم في المعنيين والله أعلم. تم الجزء الثاني من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام الحافظ محمد بن أحمد ابن جوزي الكلبي رحمه الله تعالى سجله فائز شيخ الزور. وكان الانتهاء منه في الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة عشر وأربعمائة وألف للهجرة الموافق للثالث والعشرين من شهر كانون الأول سنة تسع وثمانين وألف الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المجلد الثالث من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل سورة مريم كاف ها يا عين صاد قد تكلمنا في أول البقرة على حروف الهجاء. وقيل في هذا إن الكاف من كريم أو كبير أو كاف والهاء من هادي والياء من علي والعين من عزيز أو عليم والصاد من صادق وكان علي بن أبي طالب يقول في دعائه يا كافها يا عين صاد فيحتمل أن تكون الجملة عنده اسم من أسماء الله تعالى أو ينادي بالأسماء التي قطعت منها هذه الحروف ذكر تقديره هذا ذكر عبده زكريا وصفه بالعبودية تشريفا له وإعلاما له بتخصيصه وتقريبه ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل ونصب المفعول وقيل هو مفعول بفعل مضمر تقديره رحم عبده وعلى هذا يوقف على ما قبله وهذا ضعيف وفيه تكلف الاضمار من غير حاجة إليه وقطع العامل عن العمل بعد تهيئته له اذ نادى ربه يعني دعاه نداء خفيا أخفاه لأنه يسمع الخفي كما يسمع الجهر ولأن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء ولأن يلومه الناس على طلب الولد وهن العظم أي ضعفة واشتعل استعارة للشيب من اشتعار النار ولم أكن بدعائك رب شقيا أي قد سعدت بدعائي لك فيما تقدم فاستجب لي في هذا فتوسل إلى الله بإحسانه القديم إليه وإني خفت الموالي يعني الأقارب قيل خاف أن يرثوه دون نسله وقيل خاف أن يضيع الدين من بعدي، من ورائي أي من بعدي، عاقرا أي عقيمة، فهذلي من لدنك وليا يعني وارثا يرثني، قيل يعني وراثة المال، وقيل وراثة العلم والنبوة، وهو أرجح لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحن مع عشر الأنبياء إلى نورس. وكذلك ويرث من آل يعقوب يعني العلم والنبوة وقيل الملك ويعقوب هنا هو يعقوب بن إسحاق على الأصح رضيا أي مرضيا فهو فعيل بمعنى مفعول سميا يعني من سمي باسمه وقيل مثيلا ونظيرا والأول أحسن هنا أن يكون لي غلام تعجب واستبعاد أن يكون له ولد مع شيخوخته وعقم امراته فسأل ذلك أول لعلمه بقدرة الله عليه وتعجب منه لأنه نادر في العادة وقيل سأله وهو في سن من يرجوه وأجيب بعد ذلك بسنين وهو قد شاخ عتية قيل يبسا في الأعضاء والمفاصل وقيل مبالغة في الكبر كذلك الكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك تصديقا له فيما ذكر من كبره وعقم امراته وعلى هذا يوقف على قوله كذلك ثم يبتدا قال ربك وقيل إن الكاف في موضع نصب بقاله وذلك إشارة إلى مبهم يفسره هو علي هين اجعل لي آية أي علامة على حمل امراته سويا أي سليما غير أخرس وانتصابه على الحال من الضمير في تكلم والمعنى أنه لا يكلم الناس مع أنه سليم من الخرس وقيل إن سويا يرجع إلى الليالي أي مستويات فأوحى إليهم أي أشارة وقيل كتبه في التراب إذ كان لا يقدر على الكلام أن تسبح قيل معناه صلوا والسبحه في اللغة الصلاة وقيل قولوا سبحان الله يا يحيا التقدير قال الله ليحيى بعد ولادته خذ الكتاب يعني التوراة بقوة أي في العلم به والعمل به واتيناه الحكم الصبية قيل الحكم معرفة الأحكام وقيل الحكمة وقيل النبوة وحنانا قيل معناه رحمة وقال ابن عباس لا أدري ما الحنان وزكاة أي فهارة، وقيل ثناء كما يزكى الشاهد واذكر في الكتاب مريم خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والكتاب القرآن إذ انتبذت من أهلها أي اعتزلت منهم وانفردت عنهم مكانا شرقيا أي إلى جهة الشرق ولذلك يصلي النصارى إلى المشرق أرسلنا إليها روحنا يعني جبريل وقيل عيسى والأول هو الصحيح لأن جبريل هو الذي تمثل لها باتفاق قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لما رأت الملك الذي تمثل لها في صورة البشر قد دخل عليها خافت أن يكون من بني آدم فقالت له هذا الكلام ومعناه إن كنت ممن يتقي الله فابعد عني فإني أعوذ بالله منك وقيل إن تقيا اسم رجل معروف بالشر عندهم وهذا ضعيف وبعيد لأهب لك غلاما زكيا الغلام الذكي هو عيسى عليه السلام وقرئ ليهب بالياء والفاعل فيه هو ضمير الرب سبحانه وتعالى وقرئ بهمزة التكلم وهو جبريل وإنما نسب الهبة إلى نفسه لأنه هو الذي أرسله الله بها أو يكون قال ذلك حكاية عن الله تعالى ولم أك بغية البغي هي المرأة المجاهرة بالزنا ووزن بغي فعول ولنجعله آية الضمير للولد واللام تتعلق بمحذوف تقديره لنجعله آية فعلنا ذلك فحملته يعني في بطنها وكانت مدة حملها ثمانية أشهر وقال ابن عباس حملته وولدته في ساعة مكانا قصيا أي بعيدا وإنما بعدت حياء من قومها أن يظنوا بها الشر فأجاءها معناه الجاها وهو منقول من جاء بهمزة التعديه المخاض أي النفاس إلى جذع النخله روي أنها احتضنت الجذع لشدة وجع النفاس قالت يا ليتني إنها إنما تمنت الموت خوفا من إنكار قومها وظنهم بها الشر ووقوعهم في دمها وتمني الموت جائز في مثل ذهذا وليس هذا من تمني الموت لضر نزل بالبدان فإنه منهي عنه وكنت نسيا أن نسي الشيء الحقير الذي لا يؤبه له ويقال بفتح النون وكسرها فناداها من تحتها قرأ من بفتح الميم وكسرها وقد اختلف على كلها القراءتين هل هو جبريل أو عيسى وعلى أنه جبريل قيل إنه كان تحتها كالقابلة وقيل كان في مكان أسفل من مكانها ألا تحزني تفسير للنداء فأن مفسرة سريا جدولا وهي ساقية من ماء كان قريبا من جزع النخلة ورؤي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسره بذلك وقيل يعني عيسى فإن السري الرجل الكريم وخذي إليك بجذع النخلة كان جذعا يابسا فخلق الله فيه الرطب كرامة لها وتانيسا وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق لأن الله أمر مريم بهز النخلة فاء في بجذع زائدة كقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تساقط عليك رطبا جنيا الفاعل بتساقط النخل و قرا بالياء والفاعل ذلك الجذع ورطبا تمييز والجني معناه الذي طاب وصالح لانه يجتنا فكلي واشربي أي كلي من الرطب واشربي من ماء الجدول وهو السري وقري عينا اي طيبي نفسا بما جعل الله لك من ولادة نبي كريم أو من تيسير المأكول والمشروب فإما ترينا هي إن الشرطية دخلت عليها مال زائد للتأكيد وترينا فعل خوطبت به المرأة ودخلت عليه النون الثقيلة للتوكيد نذرت للرحمن صوما أي صمتا عن الكلام وقيل يعني الصيام لأن من شرطه في شريعتهم الصمت وإنما أمرت بالصمت صيانة لها عن الكلام مع المتهمين لها ولأن عيسى تكلم عنها فإخبارها بأنها نذرت الصوم بهذا الكلام وقيل بالإشارة ولا يجوز في, شري في شريعتنا نذر الصمت فأتت به قومها لما رأت الآيات علمت أن الله سيبين عذرها فجاءت به من المكان القصي إلى قومها شيئا فريا أي شنيعا وهو من الفرية يا أخت كان هارون عابدا من بني إسرائيل شبهت به مريم في كثرة العبادة فقيل لها أخته بمعنى أنها شبهه وقيل كان أخاها من أبيها وكان رجلا صالحا وقيل هو هارون النبي أخو موسى وكانت من ذريته فأخت على هذا كقولك أخو بني فلان أي واحد منهم ولا يتصور على هذا القول أن تكون أخته من النسل حقيقة فإن بين زمانهما دهرا طويلا فأشارت إلي أي إلى ولدها ليتكلم وصمتت هي كما أمرت كان في المهدي صبية كان بمعنى يكون والمهد هو المعروف وقيل المهد هنا حجرها آتاني الكتاب يعني الإنجيل أو التوراة والإنجيل مباركا من البركة وقيل نفاعا وقيل معلم للخير واللفظ أعم من ذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة هما المشروعتان وقيل الصلاة هنا الدعاء والزكاة التطهير من العيوب وضرا معفوف على مباركا روي أن عيسى تكلم بهذا الكلام وهو في المهد ثم عاد إلى حالة الأطفال على عادة البشر وفي كلامه هذا رد على النصارى لأنه اعترف أنه عبد الله ورد على اليهود لقوله وجعلني نبيا والسلام علي أدخل لام التعريف هنا لتقدم السلام المنكر في قصة يحيا فهو كقولك رأيت رجلا فأكرمت الرجل وقال الزمخشري الصحيح أن هذا التعريف تعريض بلغة من اتهم مريم كأنه قال السلام كله علي لا عليكم بل عليكم ضده قول الحق بالرفع خبر مبتدأ تقديره هذا قول الحق أو بدل أو خبر بعد خبر وبالنصل على المدح بفعل مضمر أو على المصدرية من معنى الكلام المتقدم فيه يمترون أي يختلفون فهو من المراء أو يشقون فهو من المريه والضمير لليهود والنصارى وأن الله ربي من كلام عيسى وقرئ بفتح الهمزة تقديره ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه وبكسر يال الكلام وقيل هو من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والمعنى يا محمد قل لهم ذلك عيسى بن مريم وأن الله ربي وربكم والأول أظهر فاختلف الأحزاب هذا بتداء إخبار والأحزاب اليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في أمر عيسى اختلافا شديدا فكذبه اليهود وعبده النصارى والحق خلاف أقوالهم كلها من بينهم معناه من تلقائهم ومن أنفسهم وأن الاختلاف لم يخرج عنهم من مشهد يوم عظيم يعني يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا أي ما أسمعهم وما أبصرهم يوم القيامة على أنهم في الدنيا في ضلال مبين يوم الحسرة هو يوم يؤتى بالموت في صورة كبش فيلبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت وقيل هو يوم القيامة وانتصاب يوم على المفعولية لا على الظرفية وهم في غفلة يعني في الدنيا فهو متعلق بقوله في ضلال مبين او بانذرهم صديقا بناء مبالغة من الصدق او من التصديق ووصفه بانه صديق قبل الوحي نبي بعده ويحتمل انه جمع الوصفين ما لا يسمع ولا يبصر يعني الأصنام صراطا سويا أي قويمة لأرجمنك قيل يعني الرجم بالحجارة وقيل الشتم وهجرني مليا أي حينا طويلة وعطف هجرني على محذوف تقديره حذر رجمي لك قال سلام عليك وداع مفارقة وقيل مسالة لا تحية لأن ابتداء الكافر بالسلام لا يجوز سأستغفر لك وعد وهو الذي أشير إليه بقوله عن موعدة وعدها إياه قال ابن عطية معناه سأدعو الله أن يهديك فيغفر لك بإيمانك وذلك لأن الاستغفار للكافر لا يجوز وقيل وعده أن يستغفر له مع كفره ولعله كان لم يعلم أن الله لا يغفر للكفار حتى أعلمه بذلك ويقوي هذا القول قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لاستغفرن لك ما لم انه عنك حفيا اي بارا متلطفا وأعتزلكم وما تدعون أي ما تعبدون إسحاق ويعقوب هما ابنه وابن ابنه وهبهم الله له عوضا من أبيه وقومه الذين اعتزلهم من رحمتنا النبوة وقيل المال والولد واللفظ أعم من ذلك لسان صدق يعني التناء الباقي عليهم إلى آخر الدهر مخلصا بكسر اللام أي أخلص نفسه وأعماله لله وبفتحها أي أخلصه الله للنبوة والتقريب وكان رسول النبي النبي أعم من الرسول لأن النبي كل من أوحى الله إليه ولا يكون رسولا حتى يرسله الله إلى الناس مع النبوة فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول وناديناه هو تكليم الله له الطور وهو الجبل المشهور بالشام الأيمن صفة للجانب وكان على يمين موسى حين عليه ويحتمل أن يكون من اليمن نجي النجي فاعل وهو المنفرد بالمناجاة وقيل هو من المناجاة والأول أصح من رحمتنا من سببية أو للتبعيض وأخاه على الأول مفعول وعلى الثاني بدل إن إنه كان صادق الوعد روي أنه وعد رجلا إلى مكان فانتظره فيه سنة وقيل الإشارة إلى صدق وعده في قصة الذبح في قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهذا يدل على قول من قال إن الذبيح هو إسماعيل إدريس هو أول نبي بعث إلى أهل الأرض بعد آدم وهو أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم وخاط الثياب وهو من أجداد نوح عليه السلام ورفعناه مكانا عليا قال ابن عباس رفعه الله إلى السماء وهناك مات وفي حديث الإسراء وإنه في السماء الرابعة وقيل يعني رفعة النبوة وتشريف منزلته والأول أشهر ورجحه الحديث أولئك إشارة إلى كل من ذكر في هذه الصورة من زكريا إلى إدريس من النبيين من هنا للبيان والتي بعدها للتبعيد من ذرية آدم يعني نوحا وإدريس ومن من حملنا يعني إبراهيم ومن ذرية إبراهيم يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسرائيل يعني أن من ذريته موسى وهارون ومريم وعيسى وزكريا ويحيى ومن من هدينا يحتمل العطف على من الأولى أو الثانية بقيا جمع باك ووزنه فعول فخلف من بعدهم خلف يقال في عقب الخير، خلف بفتح اللام وفي عقب الشر خلف بالسكون وهو المعنى هنا واختلف في من المراد بذلك فقيل النصارى لأنهم خلفوا اليهود وقيل كل من كفر وعصى من بعد بني إسرائيل أضاعوا الصلاة قيل تركوها وقيل أخروها عن أوقاتها يلقون غيا الغي الخسران وقد يكون بمعنى الضلال فيكون على حذف مضاف تقديره يلقون جزاء غي إلا من تاب استثناء يحتمل الاتصال والانقطاع غيب أي أخبرهم من ذلك بما غاب عنهم مأتيا وزه مفعول فقيل إنه بمعنى فاعل لأن الوعد هو الذي يأتي وقيل إنه على بابه لأن الوعد هو الجنة وهم يأتونها لغوا يعني ساقط الكلام إلا سلاما استثناء منقطع بكرة وعشيا قيل المعنى أن زمانهم يقدر بالأيام والليالي إذ ليست الجنة نهار ولا ليل وقيل المعنى أن الرزق يأتيهم في كل حين يحتاجون إليه وعبر عن ذلك بالبكرة والعشي على عادة الناس في أكلهم وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية قول جبريل حين غاض عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال له أبطأت عني واشتقت إليك فقال إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست ونزلت هذه الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك أي لهما ما قدامنا وما خلفنا وما نحن فيه من الجهات والأماكن فليس لنا الانتقال من مكان إلى مكان إلا بأمر الله وقيل ما بين أيدينا الدنيا إلى النفخة الأولى في الصور وما خلفنا الآخرة وما بين ذلك ما بين النفختين وقيل ما مضى من أعمارنا وما بقي منها والحال التي نحن فيها والأول أكثر مناسبة لسياق الآية وما كان ربك نسيا هو فعيل من النسيان بمعنى الذهول وقيل بمعنى الترك والأول أظهر هل تعلم له سمية أي مثيلا ونظيرا فهو من المسام والمضاهي وقيل من تسمى باسمه لأنه لم يتسمى باسم الله غير الله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا هذه حكاية قول من أنكر البعث من القبور والإنسان هنا جنس يراد به الكفار وقيل إن القائل لذلك أبي بن خلف وقيل أمية بن خلف والهمزة التي دخلت على أئذا ما مت للإنكار والاستبعاد واللام في قوله سوف سيقت على الحكاية لقول من قال بهذا المعنى والإخراج يراد به البعث لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل احتجاج على صحة البعث ورد على من أنكره لأن النشأة الأولى دليل على الثانية لنحشرنهم والشياطين يعني قرنائهم من الشياطين الذين أضلوهم والواو للعطفي أو بمعنى مع فين يكون الشياطين مفعولا معه جثي جمعجات ووزنه فعول من قولك جث الرجل إذا جلس جلسة الذليل الخائف ثم ننزعن من كل شيعة الشيعة الطائفة من الناس التي تتفق على مذهب أي أتباع إنسان ومعنى الآية أن الله ينزع من كل طائفة أعتاها فيقدمه إلى النار وقال بعضهم المعنى نبدأ بالأكبر جرما فالأكبر جرما أيهم اختلف في إعرابه فقال السيبويه هو مبني على الضم لأنه حذف العائد عليه من الصلة وكأن التقدير أيهم هو أشد فوجب البناء وقال الخليل هو مرفوع على الحكاية تقديره الذي يقال له أشد وقال يونس علق عنها الفعل أو علق عنها الفعل وارتفعت بالابتداء أولى بها الصلية الصلي مصطر صلي النار ومعنى الآية أن الله يعلم من هو أولى بأن يصل العذاب وإن منكم إلا واردها خطاب لجميع الناس عند الجمهور فأما المؤمنون فيدخلونها ولكنها تخمد فلا تضرهم فالورود على هذا بمعنى الدخول كقوله حصب جهنم أنتم لها واردون وأوردهم النار وقيل الورود بمعنى القدوم عليها كقوله ورد ما مديا والمراد بذلك جواز الصراط وقيل الخطاب للكفار فلا إشكال حتما أي أمر لا بد منه ثم ننجي الذين اتقوا إن كان الورود بمعنى الدخول فنجات الذين اتقوا بكون النار عليهم بردا وسلاما ثم بالخروج منها وإن كان بمعنى المرور على الصراط فنجاتهم بالجواز والسلامة من الوقوع فيها أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا الفريقان هم المؤمنون والكفار والمقام اسم مكان من قامة وقرئ بالضم من أقامة والندي المجلس ومعنى الآية أن الكفار قالوا للمؤمنين نحن خير منكم مقامة أي أحسن حالا في الدنيا وأجمل مجلسا فنحن أكرم على الله منكم وكم أهلكنا قبلهم من قرن كم مفعول بأهلكنا ومعنى الآية رد على الكفار في قولهم المذكور أي ليس حسن الحال في الدنيا دليلا على الكرامة عند الله لأن الله قد أهلك من كان أحسن حالا منكم في الدنيا هم أحسنوا قال الزمخشري هذه الجملة في موضع نصب صفة لكم أثاثا أي متاع البيت وقال ابن عطية هو اسم عام في المال العيني والعروض والحيوان وهو اسم جمع وقيل هو جمع واحده أثاثة ورئيا بهمزة ساكنة قبل الياء معناه منظر حسن وهو من الرؤية والرئي اسم المرئي وقل أبي الياء من غير همز وهو تخفيف من الهمز فالمعنى متفق وقيل هو, وقيل هو من رئي الشارب أي التنعم بالمشارب والمآكل وقرأ ابن عباس زية بالزاج فليمدد له الرحمن مدى أن يمهله ويملي له واخترف هل هذا الفعل دعاء أو خبر سيق بلفظ الأمر تأكيدا حتى هنا غاية للمد في الإضلال إن العذاب يعني عذاب الدنيا شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة قولهم خير مقاما وأحسن ندية والباقيات الصالحات ذكرت الكهس خير مرد أي مرجعا وعاقبة أفرأيت الذي كفر هو العاص بن وائل وقال ما مالا وولدا كان قد قال لئن بعثتك كما يزعم محمد ليكونن لي هناك مال وولد اطلع الغيبة الهمزة للإنكار والرد على العاص في قوله كلا رد عن كلامه سنكتب ما يقول إنما جعله مستقبلا لأنه إنما يظهر الجزاء والعقاب في المستقبل ونمد له من العذاب مدى أي نزيد له فيه ونرثه ما يقول أي نرث الأشياء التي قال إنه يؤتاها في الآخرة وهي المال والولد ووراثتها هي بأن يهلك العاصي ويتركها وقد أسلم ولداه هشام وعمر رضي الله عنهما ويأتينا فردا أي بلا مال ولا ولد ولا ولي ولا نصير سيكفرون بعبادتهم. قيل إن الضمير في يكفرون للكفار وفي عبادتهم للمعبودين. فالمعنى كقولهم ما كنا مشركين. وقيل إن الضمير في يكفرون للمعبودين وفي عبادتهم للكفار. فالمعنى كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويكونون عليهم ضدة. معناه يكون لهم خلاف ما أمروه منهم. فيصير العز الذي أمروه ذلة. وقيل معناه أعداء. أرسلنا الشياطين على الكافرين، تضمن معنى سلطانه ولذلك تعدى بعلى تؤذهم ازا أي تزجيهم إلى الكفر والمعاصي، فلا تع... تأزهم أي تزجهم إلى الكفر والمعاصي، فلا تعجل عليهم، أي لا تستبطئ عذابهم وتطلب تعجيله. إنما نعد لهم عدا إنما نعد مدة بقائهم في الدنيا وقيل نعد أنفاسهم وفدا قيل معناه ركبانا ومعنى الوفد لغة القادمون وعادتهم الركوب فلذلك قيل ذلك وقيل مكرمون لأن العادة إكرام الوفود وردا معناه عطاشا لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش لا يملكون الشفاعة الضمير يحتمل أن يكون للكفار والمعنى لا يملكون أن يشفعوا لهم ويكون من, من اتخذ استثناءا منقطعا بمعنى لكن أو يكون الضمير للمتقين فالاستثناء متصل والمعنى لا يملكون أن يشفعوا إلا لمن اتخذ عهدا أو لا يملكون أن يشفع منهم إلا من اتخذ عهدا أو يكون الضمير للفريقين إذ قد ذكروا قبل ذلك فالاستثناء أيضا متصل ومن اتخذ يحتمل أن يراد به الشافع أو المشفوع له عهدا يريد به الإيمان والأعمال الصالحة ويحتمل أن يريد به الإذن في الشفاعة وهذا أرجح لقوله لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن والظاهر أن ذلك إشارة إلى شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الموقف حين ينفرد بها ويقول غيره من الأنبياء نفسي نفسي شيئا إدى أي شيئا صعبا يتفطرن يتفطر منه أن يتشققنا من قول الكفار اتخذ الله ولدا هدا أي انهداما أن دعوا أي من أجل أن دعوا للرحمن ولدا وقرأ ولدا بضم الواوي وأسكان اللام وهي لغة إن كل من في السماوات والأرض رد على مقالة الكفار والمعنى أن الكل عبيده فكيف يكون أحد منهم ولدا له وإن نافيا وكل مبتدأ وخبره آت الرحمن سيجعل لهم الرحمن وزدا هي المحبة والقبول الذي يجعله الله في القلوب لمن شاء من عباده وقيل إنها نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يسرناه بلسانك الضمير للقرآن وبلسانك أي بلغتك قوم اللد جمع ألد وهو الشديد الخصومة والمجادلة والمراد بذلك قريش وقيل معناه فدجارة أو تسمع لهم ركزة هو الصوت الخفي والمعنى أنهم لم يبق منهم أثر وفي ذلك تهديد لقريش. سورة طاها قيل في طاها إنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معناه يا رجل وانظر الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الصلاة حتى تورمت قدماه فنزلت الآية تخفيفا عنه فالشقاء على هذا افراط التعب في العبادة وقيل المراد به التأسف على كفر الكفار واللفظ عام في ذلك كله والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو سبب السعارة إلا تذكرة نصب على الاستثناء المنقطع وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من موضع لتشقى إذ هو في موضع مفعول من أجله ومنع ذلك الزمخشري لاختلاف الجنسين ويصح أن ينتصب بفعل مضمر تقديره أنزلناه تذكرة تنزيلا نصب على المصطرية والعامل فيه مضمر أو ما أنزلنا وبدأ السورة بلظ المتكلم في قوله ما أنزلنا ثم رجع إلى الغيبة في قوله تنزيلا ممن خلق الأرض الآية وذلك هو الالتفات والسماوات العلا جمع عليا على العرش استوى تكلمنا عليه في الأعراف الثرى هو في اللغة التراب الندي والمراد به هنا الأرض وإن تجهر مطابقة هذا الشرط لجوابه كأنه يقول إن جهرت أو أخفيت فإنه يعلم ذلك لأنه يعلم السر وأخفى يعلم السر وأخفى السر الكلام الخفي والأخفى ما في النفس وقيل السر ما في نفوس البشر والأخفى من فرض الله بعلمه الأسماء الحسنى تكلمنا عليها في الأعراف وهل أتاك لبض استفهام والمراد به التنبيه إذ رأى العامل في إذ حديث لأن فيه معنى الفعل وكان من قصة موسى أنه رحل بأهله من مدين يريد مصر فسار بالليل واحتاج إلى نار فقدح بزناده فلم ينقدح فرأى نارا فقصد إليها فناداه الله وأرسله إلى فرعون آنست نارا أي رأيت بقبس هو الجذوة من النار تكون على رأس العود والقصبة ونحوها أو, أو أجد على النار هدى يعني هدى إلى الطريق من دليل أو غيره فخلعنا عليك قيل إنما أمر بخلع عليه لأنهما كانت من جلد حمار ميت فأمر بخلع نجاسة واختار ابن عطية أن يكون أمر بخلعهما ليتأدب ويعظم البقعة المباركة ويتواضع في مقام مناجاة الله وهذا أحسن الوادي المقدس أي المطهر طوا في معناه قولان أحدهما أنه اسم للوادي وإعرابه على هذا بدل ويجوز تنوينه على أنه مكان وترك صرفه على أنه بقعة والثاني أن معناه مرتين فإعرابه على هذا مصدر أي قدس الوادي مرة بعد مرة أو نودي موسى مرة بعد مرة وأقم الصلاة لذكري قيل المعنى لتذكرني فيها وقيل لأذكرك بها فالمصدر على الأول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل وقيل معنى لذكري عند ذكري كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس وهذا أرجح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استدل بالآية على وجوب الصلاة على الناس إذا ذكرها أكاد أخفيها اضطرب الناس في معنى فقيل أخفيها بمعنى أظهرها واخفيت هذه من الأضداد وقال ابن عطيه هذا قول مختل وذلك أن المعروف في اللغة أي قال أخفى بالالف من الإخفاء وخفي بغير ألف بمعنى أظهر فلو كان بمعنى الظهور لقال أخفيها بفتح همزة المضارع وقد قرئ بذلك في الشاذ وقال الزمخشري وقد جاء في بعض اللغات أخفى بمعنى خفي أي أظهر ولا يكو فلا يكون هذا القول مختلا على هذه اللغة وقيل أكاد بمعنى أريد فالمعنى أريد إخفاءها وقيل إن المعنى إن الساعة آتية أكاد وتم هنا الكلام بمعنى أكاد أنفذها لقربها ثم استأنف الإخبار فقال أخفيها وقيل المعنى أكاد أخفيها عن نفسي فكيف عنكم وهذه الأطوال ضعيفة وإنما الصحيح أن المعنى أن الله أبهم وقت الساعة فلم يطلع عليه أحد حتى أنه كاد أن يخفى وقوعها لإبهام وقتها ولكنه لم يخفها إذ أخبر بوقوعها فالأخفى على معناه المعروف في اللغة وكاد على معناها من مقاربة الشيء دون وقوعه وهذا المعنى هو اختيار المحققين لتجزى يتعلق بآثية بما تسعى أي بما تعمل فلا يصدنك عنها الضمير للساعة أي لا يصدنك عن الإيمان بها والاستعداد لها وقيل الضمير للصلاة وهو بعيد والخطاب لموسى عليه السلام وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك بعيد فتردى معناه تهدك والردى هو الهلاك وهذا الفعل منصوب في جواب لا يصدنك وما تلك بيمينك يا موسى إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية فمعنى السؤال تقرير أنها عصا، فيتبين, فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن قلبها وقيل إنما سأله ليؤنسه ويبسطه بالكلام وأهش بها على غنمي معناه أضرب بها الشجر لينتشر الورق للغنم مآرب أي حوائج حية تسعى أي تمشي سيرتها الأولى يعني أنه لما أخذها عادت كما كانت أول مرة وانتصب سيرتها على أنه ظرف أو مفعول بإسقاط حرف الجر واضم يدك إلى جناحك الجناح هنا الجنب أي تحت الإبط وهو استعارة من جناح الطائر تخرج بيضاء روي أن يده خرجت وهي بيضاء كالشمس من غير سوء يريد من غير برص ولاعاها لنوريك من آياتنا الكبرى يحتمل أن تكون الكبرى مفعولة لنوريك وأن تكون صفة للآيات ويختلف المعنى على ذلك اشرح لي صدري إن قيل لما قال اشرح لي ويسر لي مع أن المعنى يصح دون قوله لي فالجواب أن ذلك تأكيد وتحقيق للرغبة وحلو العقدة من لساني العقدة هي التي اعترته بالجمرة حين جعلها في فيه وهو صغير حين أراد العون أن يجربه وإنما قال عقدة بالتنكير لأنه طلب حل بعضها ليفقه قوله ولم يطلب الفصاحة الكاملة وزيرا أي معينا وإعراب هارون بدل أو مفعول أول أذري أي ظهري والمراد القوة ومنه فآذره أي قواه قال قد أوتيت سؤلك أي قد أعطيناك كل ما طلبت من الأشياء المذكورة إذ أوحينا إلى أمك يحتمل أن يكون وحي كلام بواسطة ملك أو وحي إلهام كقوله وأوحى ربك إلى النحل ما يوحى إبهام يراد به تعظيم الأمر أن فيه في التابوت فيه في اليم الضمير الأول لموسى واليم البحر والمراد به هنا النيل وكان فرعون قد ذكر له أن هلاكه وخراب ملكه على يد غلام من بني إسرائيل فأمر بذبح كل ولد ذكر يولد لهم فأوحى الله إلى أم موسى أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في البحر ففعلت ذلك وكان فرعون في موضع يشرف على النيل فرأى التابوت فأمر به فسيق إليه وامرأته مع ففتحه فأشفقت عليه امرأته وطلبت أن تتخذه ولدا فأباح لها ذلك يأخذه عدو لي وعدو له هو فرعون محبة مني أي أحببتك وقيل أراد محبة الناس فيه إذ كان لا يراه أحد إلا أحبه وقيل أراد محبة امرأة فرعون ورحمتها له وقوله مني يحتمل أن يتعلق بقوله القيت أو يكون صفة لمحبة فيتعلق بمحذوف ولتصنع على عيني أي تربى ويحسن إليك بمرأ مني وحفظ والعامل فيه لتصنع محذوف إذ تمشي أختك العامل في إذ تصنع أو ألقيت أو فعل مضمر تقديره ومنن عليك فتقول هل أدلكم على من يقفله؟ كان لا يقبل سد امرأة فطلبوا له مرضعة فقالت اخته ذلك ليرد الى امه وقتلت نفسا يعني القبطية الذي وكزه فقضى عليه فنجيناك من الغم يعني الخوف من ان يطلب بثأر المقتول وفتناك فتونة اي اختبرناك اختبارا حتى ظهر منك انك تصلح للنبوة والرسالة وقيل خلصناك من محنة بعد محنة، لأنه خلصه من الذبح، ثم من البحر، ثم من القصاص بالقتل. والفتون يحتمل أن يكون مصدرًا أو جمع فتنة. فلديست سنين يعني الأعوام العشرة التي استأجره فيها شعيب جاءت على قدر أي بميقات محدود. وقدره الله لنبوتك واصطنعتك لنفسي عبارة عن الكرامة والتقريب أي استخلصتك وجعلتك موضع صنيعتي وإحساني ولا تنيا أي لا تضعف ولا تقصر والونا هو الضعف عن الأمور والتقصير فيها أي يفرط أي يعمل بالشر فأرسل معنا بني إسرائيل أي سرحهم وكانوا تحت يد فرعون وقومه فكانت رسالة موسى إلى فرعون بالإيمان بالله وتسريح بني إسرائيل ولا تعذبهم كان يعذبهم بذبح ابنائهم وتسخيرهم في خدمته وإزلالهم قد جئناك بايه يعني قلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وإنما وحدهما وهما آيتان لأنه أراد إقامة البرهان وهو معنى واحد والسلام على من اتبع الهدى يحتمل أن يريد التحية أو السلام قال فمن ربكما يا موسى أفرد موسى بالنداء بعد جمعه مع أخيه لأنه الأصل في النبوة وأخوه تابع له الذي أعطى كل شيء خلقه المعنى أن الله أعطى خلقه كل شيء إن يحتاجونه يحتاجون إليه فخلقه على هذا بمعنى المخلوقين وإعرابه مفعول أول وكل شيء مفعول ثان، وقيل المعنى أعطى كل شيء خلقته وصورته أي أكمل ذلك وأتقنه فالخلق على هذا بمعنى الخلقة وإعرابه مفعول ثان وكل شيء مفعول أول والمعنى الأول أحسن ثم هدى أي هذا خلقه إلى التوصل لما أعطاهم وعلمهم كيف ينتفعون به قال فما بال القرون الأولى يحتمل أن يكون سؤاله عن القرون الأولى محاجة ومناقضة لموسى أي ما بالها لم تبعث كما يزعم موسى أو ما بالها لم تكن على دين موسى أو ما بالها كذبت ولم يصبها عذاب كما زعم موسى في قوله أن العذاب على من كذب وتولى ويحتمل أن يكون قال ذلك قطعا للكلام الأول وروغانا عنه وحيرة لما رأى أنه مغلوب بالحجه ولذلك أضرب موسى عن الكلام في شأنها فقال علمها عند ربي ثم عاد إلى وصف الله رجوعا إلى الكلام الأول في كتاب يعني اللوحة المحفوظ الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشة وانظر كيف وصف موسى ربه تعالى بأوصاف لا يمكن فرعون أن يتصف بها لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز ولو قال له هو القادر أو الرازق أو شبه ذلك لامكن فرعون أن يغالطه ويدعي ذلك لنفسه وسلك لكم فيها سبولا أي نهج لكم فيها طرقا تمشون فيها فأخرجنا يحتمل أن يكون من كلام موسى على تقدير يقول الله عز وجل فأخرجنا ويحتمل أن يكون كلام موسى تم عند قوله وأنزل من السماء ماء ثم ابتدأ كلام الله فأخرجنا به أزواج من نبات شتى أي أصناف مختلفة كلوا ورعوا أنعامكم المعنى أنها تصح لأن تؤكل وترعاها الأنعام وعبر عن ذلك بالسيغة الأمر لأنه أذن في ذلك فكأنه أمر به لأولنها أي العقول واحدها نهية منها خلقناكم الضمير للأرض يريد خلقة آدم من تراب وفيها نعيدكم يعني بالدفن عند الموت ومنها نخرجكم يعني عند البعث أريناه آياتنا يعني الآيات التي رآها فرعون وهي تسع آيات وليس يريد جميع آيات الله على العموم فالإضافة في قوله آياتنا تجري مجرى التعريف بالعهد أي آياتنا التي أعطيناها موسى كلها وإنما أضافها الله إلى نفسه تشريفا فجعل بيننا وبينك موعدا يحتمل أن يكون الموعد اسم مصدر أو اسم زمان أو اسم مكان ويدل على أنه اسم مكان قوله مكانا سوى ولكن يضعف بقوله موعدكم يوم الزينة لأنه أجاب بظرف الزمان ويدل على أن الموعد اسم زمان قوله يوم الزينة ولكن يضعف بقوله مكانا سوى ويدل على أنه اسم مصدر بمعنى الوعد قوله لا نخلف لأن الإخلاف إنما يوصف به الوعد لا الزمان ولا المكان، ولكن يضعف ذلك بقوله مكانا وبقوله يوم الزينة فلا بد على كل وجه من تأويل أو إضمار، ويختلف إعراب قوله مكاناً باختلاف تلك الوجوه، فأما إن كان الموعد اسم مكان، فيكون قوله موعدا ومكانا مفعولين لقوله جعل. ويطابقه قوله يوم الزينة من طريق المعنى لا من طريق اللفظ وذلك أن الاجتماع في المكان يقتضي الزمان ضرورة وإن كان الموعد اسم زمان فينتصب قوله مكانا على أنه ظرف زمان والتقدير موعدا كائنا في مكان وإن كان الموعد اسم مصدر، فينتصب مكانا على أنه مفعول بالمصدر وهو الموعد أو بفعل من معناه ويطابقه قوله يوم الزينة على حذف مضاف تقديره موعدكم وعد يوم الزينة وقرأ الحسن يوم الزينة بالنصب وذلك يطابق أي يكون الموعد اسم مصدر من غير تقدير محذوف مكانا سوى معناه مستوي في القرب منا ومنكم وقيل معناه مستوي الأرض ليس فيه انخفاض ولا ارتفاع وقرا بكسر السين وضمها والمعنى متفق يوم الزينة يوم عيد لهم وقيل يوم عاشوراء وان يحشر عطف على الزينه فهو في موضع خفض أو على اليوم فهو في موضع رفع وقصد موسى ان يكون موعدهم عند اجتماع الناس على رؤوس الاشهاد لتظهر معجزته ويستبين الحق للناس فيسحتكم معناه يهلككم يقال سحت واسحت وقد قرا بفتح الياء وضمها والمعنى متفق قالوا ان هذان لساحران قرا ان هذين بالياء ولا اشكال في ذلك وقرا بتخفيف إن وهي مخففه من الثقيله وارتفع بعدها هذان بالابتداء وأما قراءة نافع وغيره بتشديد إن ورفع هذان فقيل إن هنا بمعنى نعم فلا تنصب ومنهما روية الحديث إن الحمد لله بالرفع وقيل, وقيل اسم إن ضمير الأمر والشأن تقديره إن الأمر وهذان لساحران مبتدأ وخبر في موضع خبر إن وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بن الحارث بن كعب وقيل إبقاء التثنية بالألف حال النصب والخفض وقالت عائشة رضي الله عنها هذا مما لحن فيه كتاب المصحف. ويذهب بطريقتكم المثلى أي يذهب بسيرتكم الحسنة فأجمعوا كيدكم أي اعزموا وأنفذوا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى استدل بعضهم بهذه الآية على أن السحر تخيل لا حقيقة وقال بعضهم إن حيله السحره في سعي الحبال والعصي هي أنهم حشوها بالزئبق وأوقدوا تحتها نارا وغطوا النار لألا يراها الناس ثم وضعوا عليها حبالهم وعصيهم وقيل جعلوها للشمس فلما احس الزئبق بحر النار أو الشمس سال وهو في حشو الحبال والعصي فحملها فتخيل للناس أنها تمشي فألقى موسى عصاه فصارت كعبانا فبتلعتها إنما صنع كيد ساحر ما هنا موصولة وهي اسم إمنا وكيد خبرها آمنا برب هارون وموسى قدم هارون لتعادل رؤوس الآي من خلاف أي قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والذي فطرنا معطوف على ما جاءنا من البينات وقيل هي واو القسم هذه الحياة نصب على الظرفية أي إنما قضاءك في هذه الدنيا إنه من يأتي ربه مجرما قيل إن هذا وما بعده من كلام السحرة لفرعون على وجه الموعظة وقيل هو من كلام الله أن أسر بعبادي يعني ببني إسرائيل وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم وكانوا فيما قيل ستمائة ألف يبساً أي يابساً وهو مصدر غصف به لا تخاف دركاً ولا تخشى أي لا تخاف أن يدركك فرعون وقومه ولا تخشى الغرق في البحر ما غشيهم إبهام لقص التهويل وما هدى إن قيل إن قوله وأظل فرعون قومه يغني عن قوله وما هدى فالجواب أنه مبالغة وتأكيد وقال الزمخشري هو تهكم بفرعون من قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يا بني إسرائيل خطاب لهم بعد خروجهم من البحر وإغراق فرعون وقيل هو خطاب لمن كان منهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول أظهر ووعدناكم جانب الطور الأيمن لما أهلك الله فرعون وجنوده أمر موسى وبني إسرائيل أن يسيروا إلى جانب طور سيناء ليكلم فيه ربه والطور هو الجبل واختلف هل هذا الطور هو الذي رأى فيه موسى النار في أول نبوته أو هو غيره ونزلنا عليكم المن والسلوى ذكر في البقرة فقد هوى أي هلك وهو استعارة من السقوط من علو إلى أسفل وإني لغفار لمن تاب المغفرة لمن تاب حاصلة ولا بد والمغفرة للمؤمن الذي لم يتب في مشيئة الله عند أهل السنة وقالت المعتزلة لا يغفر إلا لمن تاب ثم اهتدى استقام استقام ودام على الإيمان والتوبة والعمل الصالح ويحتمل أن يكون الهدى هنا عبارة عن نور وعلم يجعله الله في قلب من تاب وآمن وعمل صالحا وما أعجلك عن قومك يا موسى قصص هذه الآية أن موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده واستخلف عليهم أخاه هارون فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل فلما وصل موسى إلى الطور دون قومه قال له الله تعالى ما أعجلك عن قومك وإنما سأل الله موسى عن سبب استعجاله دون قومه ليخبره موسى بأنهم يأتون على أثره فيخبره الله بما صنعوا بعده من عبادة العجل وقيل سأله على وجه الإنكار لتقدمه وحده دون قومه فاعتذر موسى بعذرين أحدهما أن قومه على أثره أي قريب منه فلم يتقدم عليهم بكثير فيجب العتاب والثاني أنه إنما تقدم طلبا لرض الله وأضلهم السامري كان السامري رجلا من بني إسرائيل يقال إنه بن خال موسى وقيل لم يكن منهم وهو منسوب إلى قرية بنصر يقال لها سامرة وكان ساحرا منافقا فرجع موسى إلى قومه يعني رجع من الطور بعد إكمال الأربعين يوما التي كلمه الله فيها أسفا ذكر في الأعراف ألم يعزكم ربكم وعدا حسنا يعني ما وعدهم من الوصول إلى الطور أفطال عليكم العهد يعني المدة وهذا الكلام توبيخ لهم بملكنا قرا بالفتح والضم والكسر ومعناه ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا ولكن غلبنا بكيد السامري فيحتمل أنهم اعتذروا بقلة قدرتهم وطاقتهم ويناسب هذا المعنى القراءة بضم الميم واعتذروا بقلة ملكهم لأنفسهم في النظر وعدم توفيقهم للرأي السديد ويناسب هذا المعنى القراءة بالفتح والكسر قمنا أوزارا من زينة القوم الأوزار هنا الأحمال سميت أوزارا لثقلها أو لأنهم مكتسب بسببها الأوزار أي الذنوب وزينة القوم هي حلي القبط قوم فرعون كان بنو إسرائيل قد استعاروه منهم قبل هلاكهم وقيل أخذوه بعد هلاكهم فقال لهم السامري اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه ففعلوا ذلك وأوقد السامري نارا على الحلي وصاغ منه عجلا وقيل بل خلق الله منه العجل من غير أن يصنعه السامري ولذلك قال لموسى قد فتنا قومك من بعدك فقذفنا أحمال الفلي في القفرة فكذلك ألقى السامري كان السامري قد رأى جبريل عليه السلام فأخذ من وطئ فرسه قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه إذا جعلها على شيء مواتا صار حيوانا فألقاها على العجل فخار العجل أي صاح الصياح العجول فالمعنى أنهم قالوا كما ألقين الحلية في الحفرة ألقى السامري قرضة التراب جسدا أي جسما بلا روح والخوار صوت البقر فقالوا هذا إلهكم أي قال ذلك بن إسرائيل بعضهم لبعض فنسي يحتمل وجهين أحدهما أن يكون من كلام بني إسرائيل والفاعل موسى أي نسي موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور والنسيان على هذا بمعنى الذهول والوجه الثاني أن يكون من كلام الله تعالى والفاعل على هذا السامري أي نسي دينه وطريق الحق والنسيان على هذا المعنى الترك أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا معناه لا يرد عليهم كلاما إذا كلموه وذلك رد عليهم في دعوة ربوبية له وقرأ يرجع بالرفع وأن مخففة من الثقيلة وبالنصب وهي مصطرية قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني لا زائدة للتأكيد والمعنى ما منعك أن تتبعني في المشي إلى الطور أو تتبعني في الغضب لله وشدة الزجر لمن عبد العجل وقتالهم بمن لم يعبده قال يا ابن أم ذكر في الاعراب لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي كان موسى قد أخذ بشعر هارون ولحيته من شدة غضبه لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل أي لو قاتلت من عبد العجل منهم بمن لم يعبده لقلت فرقت جماعتهم وأدخلت العداوه بينهم وهذا على أن يكون معنى قوله تتبعني في الزجر والقتال ولو اتبعتك في المشي إلى الطور لاتبعني بعضهم دون بعض فتفرقت جماعتهم وهذا على أن يكون معنى تتبعني في المشي إلى الطور ولم ترقب قولي يعني قوله له أخلفني في قومي وأصلح قال فما خطبك يا سامري أي قال موسى ما شأنك ولفظ الخطب يقتضي الانتهار لأنه يستعمل في المكارب قال بصرت بما لم يبصر به أي رأيت ما لم يروه يعني جبريل عليه السلام وفرسه فقضت قبضة من أثر الرسول أي قضت قبضة من تراب من أثر فرس الرسول وهو جبريل وقرأ ابن مسعود من أثر فرس الرسول وإنما سمي جبريل بالرسول لأن الله أرسله إلى موسى والقبضة مصدر قبض وإطلاقها على المفعول من تسمية المفعول بالمصدر. كضرب الأمير ويقال قبض بالضاد المعجمة إذا أخذ بالأصابع وكفه وبالصاد المهملة إذا أخذ بأطراف الأصابع وقد قُرئ كذلك في الشام. فنبذتها أي ألقيتها على الحلي فصار عجلاً أو على العجل فصار له خوار فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال. عاقب موسى عليه السلام السامري بأن منع الناس من مخالقته ومجالسته ومؤاكلته ومكالمته وجعل له مع ذلك أن يقول طول حياته لا ميسات أي لا مماثة ولا وروي أنه كان إذا مسه أحد أصابت الحمى له وللذي مسه فصار هو يبعد عن الناس وصار الناس يبعدون عنه وإن لك موعدا يعني العذاب في الاخره وهذا تهديد ووعيد ظلت اصله ظللت قذفت احدى اللامين والاصل في معنى ظل اقام بالنهار ثم استعمل في الداب على الشيء ليلا ونهارا لنحرقنه من الاحراق بالنار وقرا بفتح النون وضم الراء بمعنى نبرده بالمبرد وقد حمل بعضهم قراءه الجماعه على أنها من هذا المعنى لأن الذهب لا يفنى بالإحراق بالنار والصحيح أن المقصود بإحراقه بالنار إذابته وأستاذ صورته فيصح حمل قراءة الجماعة على ذلك ثم لننسفنه في اليم نسفا أي نلقيه في البحر والنسف تفريق الغبار ونحوه إنما إلى هكم الله الآية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 وساء لهم يوم القيامة حملا شبه الوزر بالحمل لثقله